بسم الله الرحمن الرحيم ان نازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمتدبرات امرا يوم ترجف تتبعها الرادفه تتبعها الراضفه قلوب يوما ذي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 هل أتاك حديث موسى 123. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا 124. اذهب إلى فرعون إنه طغى 125. فقل هل لك لا أن تزكى 126. وأهديك إلى ربك فتخشى 127. فأراه الكبرى فكذب وعصى 118. ثم أدبر يسعى 119. فحشر فنادى 110. فقالنا ربكم الأعلى 111. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 112. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 113.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 يوم يتذكر الإنسان ماسعا وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهل النفس عن الهوى